السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام ومع يوم جديد من أيام رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا وأن يجعلنا إياكم من عتقائه من النار صوت واضح ولا؟ أكيدونا بس إن صوت واضح عشان نبدأ إن شاء الله. طيب تمام. زك الله خير أخي الكريم أحمد عشور. بارك الله فيك. طيب نبدأ إن شاء الله احنا وقفنا طبعا عند ايه المحرمات في سورة النساء لأن ما ينفعش أبدأ أقول والمحصنات من النساء للمحصنات دي معطوفة على المحرمات قبلها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم إلى آخر لاي ثم المحصنات من النساء ايضا من المحرمات نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخذ وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وَأُمَّاتُ نِسَائِكُمْ وَرَذَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِلَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ ابْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ ابْنَائكُمُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَانْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْ إِلَّا مَا قَدْ قَدَدَ إن الله كان غفورا رحيما حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون أي أم الأمي, أي أم الأمي وجدتها من جهة الأبي أو الأم وبناتكم وإن نزلن أي بنتها وبنت بنتها وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما وعماتكم وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون وخالاتكم، وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علون وبنات الأخ وبنات وأخهذened وأيدي piece وأولادهن وإن نزلوا وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربينا في بيوتكم غالبة وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن وأما إذا لم تكونوا دخلتم بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة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 بين الله تعالى بيانا مفصلا من يحل نكاحه من النساء ومن يحرم سواء أكان بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع تعظيما لشأن الأعراض وصيانة لها من الاعتداء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتأوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 فيحل لكم وطههن بعد استبراء أرحامهن بحيضة. فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل الله ما عدا ذلك من النساء أن تطلبوا بأموالكم احصان أنفسكم وعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا. فمن تمتعتم, به فمن تمتعتم بهن فمن من النك فمن بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم. ولا إثم عليكم فيما وقع عليكم ولا إثم عليه فيما وقع عليه تراضي تراضيكم ولا إثم عليكم فيما وقع عليه من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء حكيما في تدبيره وتشريعه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات والله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فأنكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتوهن أُجُورَهُنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم ايها الرجال لقله ماله ان يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم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 والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم من فوائد الآيات حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة أن مهر المرأة يتعين بعد أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها وجواز أن تحط بعض مهرها إذا كان بطيب نفس منها جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا من مقاصد الشريعة بيان الهدى والضلال وإرشاد الناس إلى سنن الهدى التي تردهم إلى الله تعالى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 يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع فلا يكلفكم ما لا تطيقون لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه فلا يكلفكم بما لا تطيقون لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه يا أيها الذين آمنوا لا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض المتعاقدين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 والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطهم نصيبهم من الميراث إن الله كان على كل شيء شهيدا وبن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ من فوائد الآيات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 الابتعاد عن كبائر الذنوب سبب لدخول الجنة ومغفرة للصهائر الرضا بما قسم الله وترك التطلع لما في يد الناس يجنب المرأة الحسد والسخط على قدر الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا الرجال يرعون الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن وبسبب ما يجب عليهم من النفقه والقيام عليهن والصالحات من النساء مطيعات لربهن مطيعات لازواجهن حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن والتي تخافون ترفعهن عن طاعه ازواجهن في قول او فعل فبدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله فإن لم يستجبن فهجرهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها فإن لم يستجبن فاضربهن ضربا غير مبرح فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة إن الله كان ذو علو إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوا.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 وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر فبعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكم بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما والتوفيق حب وأولى فإن أراداه الحكمان وسلك الاسلوب الأمثل إليه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 فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل وهذه الخصال من خصال الكفر وقد هيئنا للكافرين عذابا مخزيا من فوائد الآيات ثبوت قوامة الرجل, ثبوت قوامة الرجل على النساء بسبب تفضيل الله لهم باختصاصهم بالولايات وبسبب ما يجب, علي وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق وأبرزها النفقة على الزوجة التحذير من البغي وظلم المرأة في التأديب بتذكير العبد بقدرة الله عليه وعلوه سبحانه التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبينه للناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وهيئنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويحمدوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم وهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان ومن يكن الشيطان لهم صاحبا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 وإن تكن, الذرة حسنة وان تكن زينه الذره حسنه يضاعف ثوابها فضلا منه وياتي من عنده مع المضاعفه ثوابا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها عملت ونجئ بك أيها الرسول على أمتك شاهدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا في ذلك اليوم العظيم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 لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا ولا تصلوا وأنتم في حال الجنابة ولا تصلوا في حال ولا تدخلوا المساجد في حالها ولا تدخل المساجد في حالها اي حال الجنابة إلا الا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه أو كنتم مسافرين أو, حدث أو أحدث أحدكم أو أحدث أحدكم أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل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 من شدة هول يوم القيامة وعظم ما ينتظر الكافر يتمنى أن يكون ترابا الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المساجد. الجنابة تمنع من الصلاة والبقاء في المسجد ولا بأس من المرور به دون مكث فيه تيسير الله على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله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 ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوام ولكن لعنه الله بكفرهم ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي انزله الله فيؤولونه على غير ما انزل الله ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر سمعنا قولك وعصينا أمرك ويقولون مستهزئين اسمع ما نقول لا سمعت ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك وإنما يريدون الرعونه يلون بها ألسنتهم يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم ويقصدون القطع في الدين ولو انهم قالوا سمعنا قولك واطعنا امرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لا سمعت وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا لكن ذلك خيرا لهم مما قالوا لكن ذلك خيرا لهم مما قالوه اولا واعدل منه لما فيه من حسن الادب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله لعنهم ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم فلا يؤمنون ايمانا ينفعهم يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها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 آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل من قبل النمح وما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم أو نطردهم من رحمة الله كما تردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قرده وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة بارك الله فيكم أيها الأحبة جميعا وأجزاكم الله خير وصلى الله تعالى أن يجمعنا على الخير وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا والله أفضل ما تمضي أو تنضي فيه وقتك هو كتاب الله سبحانه وتعالى والأفضل الفهم والتدبر يعني القراءة بنقرأ كل عام فعلا ولكن للأسف شديد بدون فهم فيعني هذه منا من الله سبحانه وتعالى عظيمة إن احنا نقرأ ويعني هذا التفسير المختصر المختصر في التفسير ونقرأ كل يوم جزء. بتقضي في مع كتاب الله سبحانه وتعالى ساعتين كل يوم. هو طبعاً مش كتير خالص خاصة في شهر القرآن. رمضان شهر القرآن. ساعتين يعني قليل جدا في يعني حق القرآن. يعتبر دول جزء من وقتك مع مع القرآن في هذا اليوم. يعني مفترض أنت بتقضي مع القرآن أكثر من ذلك. احنا في الجزء الخامس صفحة 68 من صورة النساء الآية 51 51 لا احنا لسه في 49 48 من النساء لسه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 ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم بل الله بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم لأنه عالم بخفايا القلوب ولا ينقص شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر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 ألم ترئن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من فوائد الآيات كفاية الله للمؤمنين ونصره لهم تغنيهم عما سواه بيان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء أدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إلى غير شرعه سبحانه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 لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامه جنات تجري من تحت قصورها الانهار ماكثين فيها أبدا لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قذر وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعيظكم به ان الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن توصلوا كل مأثم إن الله يأمركم أن توصلو كل مأثم عليه إلى أصحابه ويأمركم أن ويأمركم إذا قضيت بين الناس أن تقصط ولا تميلوا ولا تجوروا في الحكم إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم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 من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض الأمر بمكارم الأخلاقي من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل وجوب, وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمر بمعصية والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقا لمعنى الإيمان ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن إلى الطاغوت وقد أمروا أي يكفروا به ويريد الشيطان وأي يضلهم ضلالا بعيدا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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلفون بالله إن أردنا إلا احسانا وتوفيقا فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب فكيف يكون حال المنافقين إذا حدث؟ فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بما بسبب مرتكبوهم من الذنوب ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كذبون في ذلك فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده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 وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في انف نفوسهم وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم وما ارسلنا من رسول الا ان يطاع باذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوا كف استغفر الله واستغفر له مرسلنا وجد الله تواب وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوا كأيها الرسول في حياتك مقرين بما جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم لواجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون ثم أقسم الله بذاته أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه ويسلم تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم من فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضى به مناقض للإيمان بالله تعالى ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع من أبرز سفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى أن إلى الإعراض عن أهل الجهل والضللات أن إلى الإعراض عن أهل الجهل والضللات مع المبالوة في نصحهم وتخويفهم مع المبالوة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى ان شاء الله المقاطع الصواتية بدأت أن نزل فيها المقطع الأول نزلناه على قناة التليجرام اللي مع الرابط بتاع قناة التليجرام ممكن إن شاء الله يضعه الإخوة أو يعني أضعكم أضع لكم في البث حابس أحط لكم الرابط بتاع التليجرام. إن شاء الله الرابط ده الرابط بتاع قناة التليجرام وضعت فيه الرابط الأول أو الملف الصوتي الأول بتاع جزء الأول إن شاء الله بحاول أن نزلهم تباعهم بس الوقت تضايق شوية الأمر محتاج يعني شوية مونتاج وكده فا الله ييسر الأمور إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا يا مرحب يا صفية بنتي صغيرة بتسليم عليكم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أن فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم أمر ما أمرنا منهم إلا عدد قليل فني الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة، وأشد رسوخ الإيمان ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما، ونوفقناهم إلى الطريق المؤصل إلى الله والجنة، ولوفقناهم إلى الطريق المؤصل إلى الله والجنة إلى إلى الله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الآيتين دول المتفسرين مع الآية التي قبلها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 خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم فخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو خرجوا إليهم جميعا كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَخَوَان مُّتَبَاطِئُونَ عَنِ الْخُرُوجِ لِقِتَالِ أَعْدَائِكُمْ لِجُبْنِهِمْ وَيُبَطِّئُونَ وَيُبَطِّئُونَ غَيْرَهُمْ وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ وَضَعِيفُ الْإِيمَانِ فإنا لكم قتل أو هزيمه قال احدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم احضر القتال قد تفضل الله علي فلم احضر القتال معهم فيصيبني ما اصابهم ولئن اصابكم فضل من الله لا يقول انك أن لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ولئنا لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فاظفر بعظيم ما ظفر به فيقول يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفر به فليقاتل في فِي الله اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدنيا الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن في فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ فسوف فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا في فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِتَكُنْ الله فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالاخرة رغبة فيها ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهي الجنة وهو الجنة ورضوان الله من فوائد الأهد فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين أخذ الحيطة, والحذر باتخاذ أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو لا بالقعود والتخاذل الحذر من التواطئ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه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 واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين يا ربنا اخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده وجعلنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر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 ولا تنقصون من اعمالكم الصالحه أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواه التمر ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 حيثما تكونوا يلحقهم يلحقهم حيث ما تكونوا يلحقكم الموت حيثما حيث تكونوا يلحقم الموت هي المفترض نفسها مضغمة حيثما حيثما تكونوا يلحقم الموت حيثما الموت إذا حضر أجلكم ولكنتم كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال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 ما, نال ما نالك يا ابن ادم ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله وتفضل به عليك وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب مرتكبته من بسبب مرتكبته من المعاصي وقد بعثناك ايها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رساله ربك وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبراهين. من فوائد الآيات وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله وعمل بطاعته الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته الخير والشر كلهم بقدر الله وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم طبعا يعني كثير من الناس بيفهم الآياتين دول أو بيستشكن عليه الآية الأولى تقول اه اه أينما تكونوا دركهم الموت ولكنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون الحديثة وبعدين بتيجي الآية بعدين تقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك طيب الآية الأولى قل كل من عند الله والآية الثانية تقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك طيب ازاي نوفق مبين الايتين الآية الأولى تتكلم عن مبدأ الحسنة والسيئة خلقا هي من الله سبحانه وتعالى كل حسنة كل سيئة خلقها الله سبحانه وتعالى الآية الثانية بتتكلم عن الاستحقاق يعني أنت ما أصابك من حسنة هي من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي وفقك لذلك وما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت لو أعطى نفسك في هذه السيئة بمعصية الله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطيع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله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 فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما اظهروا لك والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا فلا تلتفت لهم فلن يضروك شيئا وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحبته نتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه ولو تأنوا وارجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لادرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه بالنشر أو كتمان ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن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 والله أشد بأسه أشد تنكيلا، فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته. ولا تس ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغب المؤمنين في القتال وحق.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 من فوائد الآيات تدبر القرآن يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب في صفوفهم التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا معبود بحق غيره ليجمعن, أو ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على اعمالكم ولا أحد أصدق حديثا من الله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 أتريدنا أن تهذوا من لم يوفقه الله إلى الحق ومن يضلل الله, ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا تمنى المنافقون لو تكفرون بما انزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوي تمنى المنافقون لو تكفرون بما انزل عليكم كما كفروا فتكونون مستويين معهم في الكفر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 إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال. إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال. أو من جاءكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم ولو شاء الله لما منكم فقاتلوكم فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويرقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليامنوهم كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقاض إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم وقتلوهم أينما وجدتمهم وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم من فوائد الآيات خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم عد الإسلام في الكف عما لم يقع منه أذية متعدية من المنافقين يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم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 وإن كان مِنْ قوم بينكم وبينهم ميثاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وتحذير رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أَنْ يقع ذلك منه على وجه الخطأ ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفو عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم المحاربين لكم وهو مؤمن، فيجب على القاتل عطه نفسه مملوكة مؤمنة، ولا دية عليه. وإن كان القتيل غير مؤمن، لكنهم من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذم، وإن كان القتيل غير مؤمن، لكنهم من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الزب.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 فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع ان يدفع ثمنه فعليه صيام شهرين متصلين بالانقطاع لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل وكان الله عليما باعمال عباده ونياتهم وكان الله بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريعه وتدبيره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 وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 ولا تقول فتثبت في أمر من تقاتلون. ولا تقول لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا. وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على وإنما حملك على إظهار الخوف وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك. فتقتلونه تطلبون بقى فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كل منه فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا كذلك كنت من قبل كذلك كنت من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا إن الله لا يخف عليه شيء من عملكم وإن دق وسيجازيكم به من فوائد الآيات. جاء القرآن العظيم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها ومرتبا على ذلك أشد العقوبات من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يخلد أبدا في النار وإنما يعذب فيها مدة طويلة ثم يخرج منها برحمة الله تعالى وجوب التثبت والتبين في الجهاد وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يعتد على البريء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 وفضل الله المجاهدين على القائدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده. قرأن حنا مع بعض. هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض مع مغفرة ذنوبهم ورحمة بهم وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم.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 فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء اصحاب الاعذار رجالا كانوا او نساء او اطفال ممن لا قوه لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون الى طريق للتخلص مما هم فيه من القهر فاولئك عسى فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفوا عنهم وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليه رغب فيها فقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين إن خفتم أن يلحقكم, إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بيلة، وقد ثبت, وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن. من فوائد الآيات فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المهاجرين، فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المهاجرين المجاهدين، فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده مشروعية قصر الصلاة في حال السفر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 تقوم جماعة منهم تصل معك ليأخذوا أسلحتهم معك في صلاتهم ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام فإذا سلم الإمام أتم ما بقي من صلاتهم ولأخذوا حذرهم من ولياخذوا حذرهم من عدوهم وليحملوا, أس وليحملوا اسلحتهم فان الذين كفروا يتمنون ان تغفلوا عن اسلحتكم وامتعتكم اذا صليتم فيحملون عليكم حمله واحده فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم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 إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما إن أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأماناتهم مدافعا ترد عنهم من طالب ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأماناتهم مدافعا ترد عنهم من ولا تكن للخائنين لأنفسهم ترد عنهم من طالبهم بالحق من فوائد الآيات استحباب صلات الخوف وبيان أحكامها وصفتها استحباب صلاة الخوف وبيان أحكامها وصفتها الأمر بالأخذ بالأسباب في كل الأحوال وأن المؤمن لا يعذر في تركها حتى ولو كان في عبادة مشروعية دوام ذكر الله تعالى على كل حال فهو حياة القلوب وسبب طمأنينتها النهي عن الضعف والكسل في حال قتال العدو والأمر بالصبر على قتاله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 ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفائه خيانته. ولا تخاسم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته. والله لا يحب من كان كثير الخيانة والإثم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء ولا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته بهم لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول كالدفاع عن المذنب واتهام البريء وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا لا يخفى عليه شيء وسيجازيهم على اعمالهم ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ها انتم يا من يهمكم امر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبه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 ومن يرتكب اثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته على عليه وحده ومن يرتكب اثما صغيرا او كبيرا فانما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه لا, تتو... لا تتجاوزه الى غيره وكان الله باعمال العباد حكيما وكان الله عليما باعمال العباد حكيما في تدبيره وشرعه ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يرتكب خطيئه على غير عمد أو اثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك أيها الرسول لا لعزمت ولولا فضل الله عليك الرسول ولولا فضل الله عليك ايها الرسول من هؤلاء الذين يقولون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط وما يضلون حقيقة إلا انفسهم لان عاقبة ما اقترفوه من محاولة الاضلال راجع راجع عليهم لأن عقبة ما اقترفوه من محاولة الاضلال راجع عليهم وما يقدرون على إذائك لعصمة الله لك وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما من فوائد الآيات النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ينبغي المؤمن الحق. أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء منه فوق كل أحد من الناس سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع عن ذنبه التحذير من اتهام البريء وقذ فيه بما لم يكن منه وأن فاعل, ذا وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم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 إلا إن كان كلامهم أمر بصدقه أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين ومن يفعل ذلك طالبا لرضى الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيمة إلا أن يكون كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع وذل عليه العقل أو دعوة إلى إصلاح بين المتنازعين ومن يفعل ذلك طالبا لرضى الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه وما اختار لنفسه ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله, نارا وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها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 ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانا مسمات بأسماء الإناث كلات والعزة لا نفع لها ولا ضر لا نفع لها ولا ضر وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارج عن طاعة الله لا خير فيه لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان لعنه الله وقال لأتخذان من عبادك نصيبا مفروضا ولذلك طرده الله من رحمته وقال هذا الشيطان ولذلك طرده الله من رحمته وقال الش... وقال هذا الشيطان لربه حالفا لا اجعل الذي من عبادك قسما معلوما اغويهم عن الحق ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ولا أصدّنهم عن ولا أصدّنهم عن صراطك المستقيم ولا بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم ولا أمر بتقطيع بتقضيع آذان الأعام لتحريم ما أحل الله منها ولا أمر بتغيير خلق الله وفطرته ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بمولاة الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الاماني الباطلة وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجأون إليه من فوائد الآيات أكثر تناجي الناس لا خير فيه بل ربما كان فيه وزر وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرا ومعروفا معادة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول الجنة. نهايتها البعد عن الله ودخول النار كل الذنوب تحت مشيئة الله فقد يغفر لصاحبها إلا الشرك فلا يغفره فلا يغفره الله أبدا إذا لم يتب صاحبه ومات عليه آية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأمالي الغرارة والوعود الكاذبة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا لا أحدا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 ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء ان ولا يجد له في الارض من يعمل ان ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس أمر النجاة والفوز تابعا لما تتمنون أيها المسلمون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 ولو كان شيئا قليلا قدر نقرة التي تكون في ظهر نوات الثمرة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولا أحد أحسن دينا ممن ولا أحد ولا أحد أحسن دينا ممن ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما شرع واتبع دين إبراهيم, ال... واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم مائلا عن الشرك والكفر إلى الإيمان إلى التوحيد و... إلى التوحيد والإيمان واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه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 ويستفتونك فِي النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقومون اليتامى وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ويسالونك ايها الرسول في امر النساء وما يجب لهن وعليهن قل الله يبين لكم ما سألتم عنه ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهل أو الميراث ولا ترابون في نكاحهن وتمنعهن من النكاح طمعا في أموالهن ويبين الله لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث والا تظلموهم بالاستلاء على اموالهم ويبين لكم وجوب القيام على اليتام بالعدل بما بما يغ... يصلح بما يصلح شأنهم في الدنيا والاخره وما تفعل من خير لليتام وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به من فوائد الايات ما عند الله من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والتعاوى بل بد من الإيمان والعمل الصالح الجزاء من جنس العمل فمن يعمل سوءا يجز به ومن يعمل خيرا يجز بأحسن منه ومن يعمل خيرا يجز بأحسن منه الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله تعالى عظم الإسلام حقوق الفئات الضعيفة من النساء والصغار فحرم الاعتداء عليهم وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع وإن امراه خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الانفس الشح وإن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنْ امْرَأَةٌ وَإِنْ خَافَتِ زوجها مِنْ زَوْجِهَا تَرَفُّعًا عَنْهَا وَعَدَمَ رَغْبَةٍ فِيهَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَارَحَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَالَحَا بِأَنْ تَتَنَازَلَ عَنْ بَعْضِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ فَلَا فلا إثم عليهم أن أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيد والصلح هنا خير لهم من الطلاق وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغب في التنازل عما لها من حق فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم به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 ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج وإن تصلح ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواهم من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرق الزوجان وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كلا منهما من فضله الواسع وكان الله واسع الفض وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ وَحْدَهُ مُلْكُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمُلْكُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَعَهْدْنَا إِلَيْكُمْ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِ الله فالله غني عن طاعتكم فله ملك ما في السماوات وما في الارض وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وأفعاله ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الارض المستحق أن يطاع وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يط... الناس بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه وكان الله على ذلك قديرا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 من فوائد الآيات استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازعة وتغليب المصلحة بالتنازل عن بعض الحقوق إدامة لعقد الزوجية أوجب الله تعالى العدل بين الزوجات خاصة في الأمور المادية التي هي في مقدور الأزواج وتسامح الشرع حين يتعذر العدل في الأمور المعنوية كالحب والميل القلبي لا حرج على الزوجين في الفراق إذا تعذرت العشرة بينهما الوصية الجامعه للخلق جميعا اولهم والوصيه الجامعه للخلق جميعا اولهم واخرهم هي الأمر بتقوى الله تعالى بامتثال الأوامر وجتنا بالنواهي اخروا بمعنى يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوه أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قوامين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 يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله وبالكتب التي أنزلها الله على الرسل من قبله ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبكتبه وبي وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ان الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان ان الذين تكرر منهم الكفر بعد الايمان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 مثلهم في مخالفة أمر الله لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة من فوائد الآيات وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابه على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد على المؤمن أن يج على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلبه. عظم خطر المنافقين على الإسلام وأهله، ولهذا فقد توعدهم الله بأشد عقوبة في الآخرة. إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتضاول على آيات الله وشرعه فلا يجوز له الجلوس معه على فلا يجوز فلا يجوز الجلوس معه على هذه الحال.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 فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من, الغنيمة و... لينالوا من الغنيمة وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بأعانتكم وتخذيلهم فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة فيجاز المؤمنين بدخول الجنة ويجاز المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار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 إن المنافقين يخادعون الله بأظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله بأظهار الإسلام الكفر، وهو خادعهم، لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم، وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادا كارهين لها. يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، ولا يخل. يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم. ولا يخلصون لله ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفيا أتوالوا لهم من دون المؤمنين أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقهم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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء فاولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والاخره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 فلن يعذبكم وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب فيجزل لهم فيجزل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه وسيجازي كل بعمله من فوائد الآيات بيان صفات المنافقين ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين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 يجعل هذا العمل في موازين في حسناتنا جميعا وليتقبل منا ومنكم نعرف الجهد جهد علي وعليكم ساعتين كاملين قاعدين يعني بتسمعوا وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم والله اعظم عمل تقريبا الواحد ممكن يعمله في رمضان ان هو في رمضان وغير رمضان إن هو يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى القراءه فقط نعم لها ثوابها ولكن ان انت تعرف معين الايات الواحد ما يكونش بيقرأ كده وخلاص ويفهم هو ذا المقصود الأعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ومن طرق التدبر العلم بالتفسير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب ورقابكم ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار ورقاب جميع أرحامنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فلتقيكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين أستردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته